من طرف تالب ها، قلت يا سناء مش عارف مش عارفة ليه بس انت مش هتعملي ليه اي حاجة غلط مال هتعمل ايه يا ابني كل الحكاية عمي انها هتقف قدام الكاميرا وهتمسك علبة السمنة وبعد انت بتسمي وانت بتسمتك تجنب وبابتسمتك دي تفتحي نفسي كل ستات البيوت للسمنة دي يا لهوي يا لهوي ما تقول حاجة يا عبا الله انا محتار يا بنتي انا كل اللي عاوزو دلوقتي اننا نرجع البلد ليه بس يا عمك ايه قصدي يا عمي واني حلاقيها من عناب بتاع الريسه ولا منك يا بتاع السمنه ولو قلت لك موافقه هتصوري بكره وهتاخدي في الاعلان الواحد عشر تلاف جنيه يعني الاربعه باربعين ألف جنيه بس لا لا لا خلاص هخليهم ستين ألف انا همشي دلوقتي وهارجع لك اخر النهار تاني تكوني فكرتي وقررتي سلام ممكن امشي بقى يا معلم عسليه لا يا لم مؤاخذه لما سناء هانم لك سيبه يمشي يا معلم الله. السلام عليكم ابقوا سلمولي على زوبه سلاموا عليكم جرى ايه يا بنت هو احنا على اخر الزمن حنخيب ونتصور في التلفزيون وانا نفسي يابا اعمل الاعلان ده وبس طب افهم ليه الفلوس يا بنت بتيجي وبتروح عندك حق يابا كل حاجه بتروح وبتيجي الا الكرامه وايه دخل الكرامه دلوقتي في موضوع زي ده اللي عملوا معايا حسن هروبه مع ست الحسن والجمال لازم يعرف لازم يعرف ان انا مش اقل منها في اي حاجه انا هعمل الاعلان ده يابا حامد يابا اصحى بقى اصحى انت ما صدقت لقيت ركوبه ولا ايه يا عم عوضين اصحى اصحى بقى الموبايل شغال وفي اشاره اهو هو مش الرصيد كان خلص برضو لا ما كانش خلص كنا في مكان ما كانش فيه اشاره قويه يا عوضين يا عوضين اصحى قول لي انهي نمره بتاعه الضابط اللي كنت تتصل بيه اخرها 00 لا والنبي حسن نعم ممكن لو سمحت اكلم بابا اطمنه عليا ايوه قوي قوي الرقم ايه 06600000000000 في الاخر ايوه جرس جرس يا عودين جرس يا عودين <تصفيق> الو الو ايه بقول لك جرز اسكت انت الو ايوه عوضين انا مش عوضين يا باشا امال انت مين وفين عوضين يا فندم انا حسن حسن عناب حسن عناب نهى نهى بنت فين اسالوا على نهى يا باشا ومعاك نهى ايوه يا فندم معايا نهى وفين عوضين عوضين قرص وتعبان بعد عنك تعبان هو مين اللي قرص وتعبان خليه يديني بنتي اسمع صوتها يا باشا الرصيد كده هيخلص ابوس ايديكم انتوا فين ما اعرفش يا باشا ما انا لو عارف احنا فين ما كنتش كلمتك كل اللي اعرفه ان احنا في حته زي ما تقول كده يعني يا صحره ومين اللي ودك هناك هات يا باشا كلمه وفين نوها؟ بقول لك يا باشا انا هقفل وسعادتك اطلبنا انت سلام يا باشا حسن يا حسن نوها يا نوها اسمع يا مرتضى افندم تنزل فرقه دلوقتي حالا ومعاهم مجموعة من البدو للبحث والعثور على حسن عنبه اللي معاه انتو مش عارفتو تحددوا خلاص مكان اشارة الموبايل اللي كلمكم منه حسن ايوة فندق طب يلا شوف شغلك بسرعة طبعا حمص بتاع السيدة زينب مش هوصيك يا زوبة عاوز الوقت ده من اول دخليتك عليه يلمس كتف <تصفيق> وكتف وحياتك يا عسلية يلا شوفي شغلك وفرقة خاصة كمان اللي حترزل تدور عليهم كل ده ليه يا باشا هو عمل في نوه ايه الحقيقة ما عنديش اي فكرة عمل في نوه ايه طب وليه الفرقة يبقى اكيد في حاجة وانت مش حاوز تقولي شوف يا عسامة بيه احنا كل اللي نعرفه هو تقريبا المنطقة اللي موجودين فيها طب كويس فين بقى الحقيقة مش متأكدين يعني ايه يعني ممكن يكونوا اتنقلوا من المكان اللي حددناه لمكان تاني ابعد من الاولاني يا دي المصيبة. الفرقة جاهزة فندم يلا شوفوا شغلكم يا نوها ملك حسن بص كده ابص فين هناك انت كمان هتقولي لي هناك بص كويس بس يا حسن ما انا باصص اهو بص معانا عوضين البركه فيكم انتم بصوا واحكوا لي شفتي يا حسن شفتي ايه اللي هناك دي فين يا نوها هناك عند النخل اللي هناك ده يا ابني هو كمان في نخل انت متاكده ان في نخل يا نهى وشايفه كمان ميه بص كويس يا حسن انا مش شايف اي حاجه خالص انا رايحه هناك رايحه هناك فين يا نهى الشمس شديده الميه اللي هناك دي عطشانه عطشانه ده انا مش هشرب بس ده انا هرمي نفسي في المياه كمان ينهار السود آه نوها لا سعت اللي انت شايفاه ده صراب صراب يا نوها لا دي مياه بجد ونخل مش صراب يعني ايه صراب وده وقت انت كمان يا نوها نوها ارجعي هنا نوها. ارجعي يا نوها ارجع يا نوها الحق يا حسن دي وقعت مكانها لا يا راجل والنبي ايه يا نوها <تصفيق> صباح الخير يا معلم عوف أهلاً أهلاً أهلاً وسهلا أجيب لك حاجة اضطر على قلبك واضطر على قلبك معاكي تعيش يا معلم تشربي. اي أي حاجة سقع أم الحمص ألاقيه فين يا معلم حمص انت جاء الحمص بقى أيوة يا معلم الواد حمص ده شغال عندي هنا في القهوه الصابي ومع كل لسه مجاش ومتاخر تلات ساعات عن معاده طب بعد اذنك يا معلم يعني ممكن استناه ده انت تستني تستنيه في عينيا من جوه السائق عيال حب من طرف تالت حسن. ايه اللي حصل للمدموزيل مدموزيل مد مد حتى تطمعت ماضي يا نوهة يا نوهة ردي عليا يا عواضين لازم تعمل حاجة انا عارف ان لازم نعمل حاجة طبعا انما ايه هي الحاجة دي اللي لازم نعملها هي خدت ضرب الشمس شمس شمس شمس آه والشمس تجيلها منين بس في الصحراء من فوق رأسنا يا خوية من فوق رأسنا ودي شمس دي عندنا في البلد الشمس تزجها بإيدك انتو شفتو شمس راغي بطل راغي وشوف الموبايل بتاعك استقبل إشارة ولا لا؟ استقبل إشارة ولما هو استقبل إشارة انا بتقولش ليه وهقولك ليه؟ عشان نتصل بحد ينقذنا من بحر الرمال اللي احنا فيه ده اتفضل الموبايل اه اه اخيرا لقيت إشارة لقط بس الرصيد خلص يعني بس ممكن يبعت رسالة لا في الموبايل بتاعي بقى عالجانت خلاص عالجانت خلاص عشان يا ماما عالجانة أوي ماما مش عادلة تعالينا يا حسن تعالينا الحقي حسن دفاقت لا إله إلا الله أجيب لها ميا يا ريت بس بسرعة ثواني بس أجيب ميا منين دلوقتي وإحنا في الصحراء تعالي السمية يا حسن لا يا عيني مش عايز أشوفك. عايزة شوفك عايزة ميا ميا يلا معايا يلا معايا عوضين هنعمل ايه بس انت جاي تندهش انت معل عشان تندهش هقول لك هتعملي ايه هقول لي وطمني اصلا انا ابتديت اقلق قوي طب بذمتك مش مجموعه صور تجنن شوفي كده اشوف ايه لا انت شكلك عاوز تصدقى. لا يا اخويا كان غيرك أشتر. غيري اكشطر غيري اكشطر في ايه عاوزنا نصدق انك صورتني دلوقتي وصور طلعت في نفس الوقت ايوه طبعا ده نظام جديد في الكاميرات اسمه الديجيتل فوري يعني حاجة زي كده شفت بقى شكلك يجنن قد ايه شفت ابتسامتك عارفه الصور دي انا هعمل بيها إيه هتطلع في التلفزيون الصورة دي هتتكبر قوي وهتنزل وانت علبة علبه السمنه في لوحات في الميادين العامه وفوق الكباري على الطرق الزراعيه والصحراويه كمان حيلك حيلك وليه كل ده حمله اعلانيه هتكسر الدنيا انا عايز اعرف انت بتحفر الحفره دي كلها ليه مش كفايه كده هفضل احفر في الارض كده لحد ما الارض تطلع مياه يا بوي هو انت ناوي تحفر الصحراء وتشق الحجر عشان تسقيها؟ ما فيش حل تاني عامله عواضين هتنوت مني طب شد حيلك يلا ها انت جاية تدعيني يا عم اقم ايدك معايا بوس ايدك يا عم حرام عليك ايدك وجعتك ايه ده ده ايدك بتجيب دم مش مهم المهم انه نوها تعيش عوضين ده انت باين عليك بتحبها قوي مش وقت الكلام الراغي ده يا عوضين ها هتحفر معايا ولا لأ لا ليه يا عوضين بس عجب جارك ده وضلل عليها الضلي عاد شانا يا ماما عاد شانا هجيبلك ماء يا نوح انا حسيك يا نوح مش عادة تعايني حس انت عبيني عارف يا نوح عارف ام انا بني ليه يا ن صباح الخير يا حمص حمص آه انتي آه الله انت مش اسمك حمص برضو آه, اه اسم حمص بس تعرفي انا عمري ما حاسب بتعم اسمي الى لما انتي قلتيه وليلي حمص تاني لي <تصفيق> وثالث ورابع كمان يا حمص حمص الله كلم بيندهولك بيندهول حمص بتاعهم حمص. وانا حمص بتاعي بتاعك انت يا وشي جازر مدروبين بشوية زبادي مخلوطين بشوية عسل ابيض جوه خلت ازاز اصلي بزمتك انت مش مربة <تصفيق> لأ زوبة اسمي زوبة ولما يحبوا يدلعوني يقولوني الزوزة اموت في الحاجة الساعة <تصفيق> المتلويجة حمص, <تصفيق> حمص يقطع حمص وشنين حمص واللي جابوا حمص في ليلة واحدة انا كريت الحمص بسببك ادوقوا كده عاوزين؟ ادوق ايه بزلطة ايوه زلطة ادوقها بس وقللي حسيت بيه كده لما حطيتها على بوقك ولسانك سنة كان يا بوي دي عالجة كلها ملح وهو ده اللي انا عاوزه هتعمل ايه